بدرالله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم إيمانا وعلمًا ويقينا حديثنا في هذه المرّة هو تكرار لما أخذ في المرة الماضية وفي المرة التي سبقتها وحديثنا عن الكفر وعن الإيمان أو حديثنا عن الإيمان وعن الكفر. ولا شك كما مر معنا سابقا أن الحديث عن الإيمان حديث تشتاق إليه النفوس لأن من أعظم ما يوصف به المسلم ومن أعظم ما يحرص الم ومن أعظم ما يحرص المسلم على أن يوصف به أن يوصف بالإيمان لأن الإيمان درجة أعلى عند الله تبارك وتعالى من درجة الإسلام والدليل على ذلك حديث جبريل عليه الصلاة والسلام لما بين أن الدين إسلام وإيمان وإحسان فظهر من حديث جبريل أن مرتبة الإيمان أعلى عند الله تبارك وتعالى من مرتبة الإحسان فالمسلم يحرص على أن يوصف بالإيمان ولا سيما إذا علم فضل الإيمان وثواب الإيمان ومن فضله وثوابه الحياة, الدنيا الحياة السعيدة والسليمة في الدنيا والنجاة من عذاب الله تبارك وتعالى والسلامة من الخلود في النار في الآخرة كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن هذا الذي يعمل صالحا وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة هذا في الدنيا ولا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فالجميع يحرص على أن يوصف بالإيمان ويحرص على أن يتحلى بالإيمان وليس الإيمان بالأمان ولا بالتشهي وإنما قواعد بينها أهل العلم في مؤلفاتهم وفي مصنفاتهم وهذه القواعد التي قاعدوها اعتمدوا في تقعيدها على نصوص الكتاب والسنة لم يعتمدوا على الذوق ولم يعتمدوا, ولم يعتمدوا على الرأي ولم يعتمدوا على الهوى وإنما على نصص محضة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم قلنا الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول وعمل هذه الجملة هي تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة البعض يقول قول وعمل ونية والبعض يقول قول وعمل واعتقاد الكلام واحد لكن الخلاف في الألفاظ لأننا إذا رجعنا إلى معنى القول والعمل وجدنا أن القول ينقسم إلى قسمين قول باللسان وقول بالقلب والعمل ينقسم إلى قسمين أيضا عمل بالقلب وعمل بالجوارح فالإيمان هو قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالقلب وعمل بماذا وعمل إذن الإمام قول وعمل والقول على قسمين والعمل على قسمين الدليل على ذلك من كتاب ربنا ومن سنة نبينا ذكرنا دليل من الكتاب وذكرنا دليل من السنة الدليل الذي من السنة ذكرناه على أن الإمام قول وعمل أو قول وعمل واعتقاد وقلنا الاعتقاد ينقسم إلى قسمين اعتقاد هو قول القلب عمل القلب وكلاهما يتعلق بماذا يتعلق بالقلب بالدليل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد الحديث المشهور والمعروف قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبه وفي رواية بضع وسبعون شعب أعلى شعبه من شعب الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم قول لا إله إلا الله وأذناها يعني أذن شعبة من شعب الإيمان إماقة الأذع عن الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان هذا الحديث من درر كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم درر هذا الحديث بين معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان وأنه قول وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الأقوال وهو لا إله إلا الله الكلمة الطيبة. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان عمل. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال وهو إماطة الأذى عن الطريق. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان منه ما يتعلق بالقلب. وذكر مثال لأمور القلب وهو الحياة. وقل الحياة هو تغير. وانكسار يعتر القلب من خوف ما يعاب به إذن الإيمان قول وعمل واعتقاد الإيمان قول وعمل واعتقاد القول لوحده لا يكفي والعمل لوحده لا يكفي والاعتقاد لوحده لا يكفي هذه هي دعائم الإيمان عند أهل السنة والجماعة ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله هذه العبارة التي سمعناها سابقا وكان لنا الصحابة والسابعين ومن بعدهم ومن بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر وقال الإمام البخاري رحمه الله والإمام البخاري من أعلام أهل الإسلام قال كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة لما كتب وألف ما ألف من مؤلفات ومصنفات قال كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة ولم أكتب إلا عمن قال إن الإيمان قول وعمل يعني ما كتب ما كتب إلا عمن قال إن الإيمان قول وعمل ولم أكتب عمن قال إن الإيمان هو قول فقط يعني ما ألف إلا عن من إلا عن من اعتقد هذه العقيدة الصحيحة إلا عما اعتقد هذه العقيدة الصحيحة هذا يا إخوان يقودنا إلى أمر مهم وهو أن الإيمان ليس كما يقوله البعض قول باللسان واعتقاد بالجنان هذا قول باطل وليس كما يقوله البعض قول باللسان فقط هذا قول باطل وليس الإيمان كما يقوله البعض اعتقاد بالقلب فقط هذا قول باطل وليس الإيمان كما يقوله البعض معرفة القلب فقط هذا قول باطل الإيمان قول وعمل واعتقاد هذا التعريف الصحيح المأخوذ من نصوص الكتاب والسنة المأخوذ من نصوص الكتاب والسنة قلنا أيها الأخوة الكرام تعالى لنطبق هذا التعريف خطوة يكون العبد مؤمنا بالله ورسوله إلا إذا اعتقد إلا إذا اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك وهذا يسمى عند العلماء قول القلب أن تعتقد بقلبك أن تصدق بقلبك بكل الإسلام تصديقا خاليا من الشكوك هذا هو قول القلب قول القلب الآن لو صدق بالإسلام بقلبه تصديقا خاليا من الشكوك هل يكون مؤمنا؟ الجواب لا لا يكون مؤمنا حتى يأتي مع التصديق اللي هو قول القلب أن يصدق بالإسلام جملة لا بد أن يأتي بعمل القلب الإجلال التعظيم الانقياد الحب الموالاة لله ولرسوله الخشية الرغبة الرهبة التوكل النية أن يأتي بماذا بعمل القلب بعمل القلب فالتصديق الذي ليس معه عمل يعني قول القلب الذي لا يكون معه عمل القلب ليس إيماناً باتفاق المسلمين الآن انتهينا من الأمور التي تتعلق بالقلب وهي قوله وعمله. قوله اللي هو اعتقاده وتصديقه بالإسلام جملة من غير شك وعمله أن يأتي بأعمال القلب الإجلال التعظيم الخشية الرغبة الموال لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم طيب بذلك يكون العبد مؤمنا الجواب لا لا بد أن يأتي بقول اللسان وأعلى قول اللسان هو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الآن أيها الإخوة الكرام هذا العبد هذا الإنسان صدق بالإسلام جملة ولم يشك فيه أبدا وأتى بعمل القلب ثم بعد ذلك لا بد أن ينطق بكلمة الإسلام عدم نطقه بكلمة الإسلام مع قدرته عليها لا يدخله في دائرة الإسلام لا بد أن ينطق بماذا؟ بكلمة الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله الآن جاء بماذا وماذا وماذا أيها الكرام بقول القلب وعمل القلب وقول اللسان ثم لا بد بعد ذلك أن يأتي بأعمال الجوارح الصوم والصلاة والحج والزكاة والجهاد والأمر المعروف صلة الأرحام بر الوالدين صلاة الجماعة كل هذا من أعمال الجوارح يعني أعمال يقوم بها ببدنه لا بد لا بد أن يأتي بعمل الجوارح كلما أتى بعمل من أعمال الجوارح إيش بصير في إيمانه؟ بيزداد كلما أنقص عملا من أعمال الجوارح نقص إيمانه بقدر حرصك على أعمال الجوارح واستمرارك فيها يزداد إيمانا بقدر بعدك ونقصك من أعمال الجوارح يقل إيمانك. قلنا لماذا لا بد أن يأتي بعمل الجوارح في المرة الماضية؟ قلنا لأن هناك تلازم أيها الإخوة الكرام بين بين عمل القلب وعمل الجوارح، بين الباطن والظاهر، بين ما لا يعلمه إلا الله وبين ما يطلع عليه المولى تبارك وتعالى وما يطلع عليه الناس اللي هو الظاهر. هناك تلازم. هل يمكن أن يكون إيمان القلب تاما ولا يعمل شيئا من أعمال الجوارح؟ هذا مستحيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ماذا قال قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صالحت صالح سائر الجسد إذا القلب صالح هذا يظهر أثره على ماذا على الجسد على, على عمل العبد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب هناك تلازم بين الباطن وبين الظاهر ويؤكد هذا التلازم قوله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام لأصحابه وقد أمرهم بتسوية صفوفهم فقال لهم استووا في الصلاة ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم العلماء علقوا على هذا الحديث وقالوا قوله صلى الله عليه وسلم ولا تختلفوا في صلاتكم فتختلف قلوبكم قالوا هذا دليل على التلازم بين الظاهر والباطن على التلازم بين الظاهر والباطن طيب إذا لم يحصل ولم يأتي بأعمال الجوارح هذا دل على أمرين انتبهوا إلى عبارة أهل السنة والجماعة حتى تعرفوا الفرق بينهم وبين المخالفين الآن قلنا لا بد أن يأتي بعمل الجوارح إذا لم يأتي بعمل الجوارح هذا يدل على أمرين، على انتفاء عمل القلب أو ضعف عمل القلب او ضعف عمل القلب. هذا يدل على أمرين، إما على انتفاء عمل القلب، طبعا إذا انتفى عمل القلب، إخواننا هذا الإنسان صار كافرا وإما على ضعف عمل القلب فهو مسلم لكنه يعني إيمانه في الحضيض الأسفل. إيمانه في الحقيق الأسفلي إذا أن أعمال القلوب والجوارح متى تتلازم تتلازم هذا أمر مهم جدا لأن البعض يظن أن أعمال القلوب والجوارح تتلازم مطلقا هذا خضاء وإنما متى تتلازم أعمال القلوب والجوارح عند القوة عند قوة الإيمان لكن عند ضعف الإيمان لا تتلازم أعمال القلوب والجوارح قد لا يعمل المرء شيئا لكن يبقى عنده إيمان ضعيف هذا الإيمان الضعيف لا يقوى على تحريك الجوارف ويمثل العلماء بمثال رائع لذلك وهو الإنسان إذا كان في غرفة العناية المركزة الآن الإنسان في غرفة العناية المركزة حي أم ميت حي لأنه لم ينتقل إلى الموت إلى المرحلة الثانية لكن هل حياته تقوى على تحريك جسده أيه هو قاعد على الأجهزة وكذلك هذا الذي لم يعمل شيئا من جوارحه لم يعمل شيئا من أعمال الجوارح إما هذا عدم العمل يدل على انتفاء عمل القلب أو ضعف عمل القلب ممكن يكون حي لكن هذه الحياة فيه ضعيفة ضعيفة ضعيفة, ضعيفة. وقل لا أيها الأخوة الكرام في المرة الماضية لا بد من التنبيه هنا إلى أن إلى أمر مهم أن تارك عمل الجوارح المأمور به إما أن يكون مؤمنا به وإما أن لا يكون مؤمنا به لأن الواجب على العبد في كل عمل من أعمال الجوارح الواجب عليه أمران الأمر الأول أن يؤمن به وأي عمله خلينا نطبق هذا على مثال الصيام الواجب على العبد أن يؤمن بوجوب الصيام عليه وأن يصوم هذا الواجب الكامل على العبد إذا ترك العمل بالصيام لكنه لازال مؤمنا بوجوب الصيام هل ترك الواجب كله جاوبوا على أخوان لم يترك الواجب كله متى يكون تاركاً لكل الواجب وبالتالي يكون كاثراً يكون تاركاً لكل الواجب إذا لم يؤمن بوجوب الصيام عليه و ولم يصوم هذا تارك إيش لأخواننا لكل الواجب عليه هذا تارك لكل الواجب عليه إذا تكلمنا في المرة السابقة عن المرجع الإيمان عندهم خال العمل عندهم ما في الإيمان خارج عن مسمى الإيمان. <تصفيق> بعد ذلك تكلمنا عن الكفر وقلنا بأن, بأن أهل السنة والجماعة كما أن الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد فإن الكفر عندهم يكون بالقول ويكون أيضا بالعمل ويكون أيضا بالاعتقاد مثال الكفر بالاعتقاد اعتقاد الشريف لله تبارك وتعالى اعتقاد إباحة الزنا يعتقد أن الزنا مباحاذة كفر بالله تبارك وتعالى والعياذ بالله طبعا القسم الثاني كفر أو النوع الثاني كفر بيش؟ باللسان بالقول كما أن الإيمان منهما يكون بالقول فالكفر منهما يكون بيش بالقول مثال ذلك سب الدين هذا كفر كيف ما كان الواقع أو كيف ما كان القائل له سب الإسلام سب الله تبارك وتعالى والعياذ بالله الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله هذا كفر الدليل على ذلك ما عصل مع من مع المستهزئين في غزوة تبوك لما نزل فيهم قول الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل آب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم القسم الثالث كفر يكون بإيش بالعمل كن كفر بالاعتقاد والعيادة بالله كفر باللسان وبالقول كفر بالعمل مثال الكفر بالعمل القائل المصحف في القادورات امتهان المصحف هذا كفر عملي السجود لغير الله تبارك وتعالى كالسجود لصنم أو سجود العظيم من العظماء الذين يعظمون في الدنيا مثلا قتل نبي من الأنبياء هذا كفر كيفما كان الذي فعله سواء كان مستحل أو غير مستحل هذا كفر بالعمل هذا كفر بالعمل وقلنا الكفر الأكبر ينقسم إلى أقسام القسم الأول كفر التكذيب أن يعتقد كذب الرسل القسم الثاني كفر ماذا الإباء والاستكبار مثاله كفر إبليس إبليس لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار وإنما كما قال الله عنه أبى واستكبر وقال أسجد لمن خلقت طينا استكبر استكبر وأبى أن يسجد لآدم لما أمره الله تبارك وتعالى بالسجود القسم الثالث من أنواع الكفر الأكبر كفر الإعراب والقسم الرابع من أنواع الكفر الأكبر كفر الشك والقسم الخامس كفر النفاق والقسم السادس كفر الجحود. وقلنا ينقسم إلى قسمين جحود مطلق أن يجحد كل الدين كل ما أنزله الله على رسوله يجحده ويرده والقسم الرابع قسم الجحود الثاني جحود مقيد يعني يجحد شعيرة من شعائر الإسلام يجحد فريضة من فرائض الدين هذا هو إيش هذه أنواع الكفر عند أكبر عند أهل السنة والجماعة الكفر الأصغر أيها الإخوة الكرام أتى في النصوص أنه كفر أتى في النصوص أنه كفر لكنه لا يصل بالاستقراء إلى درجة الإخراج من دائرة الإسلام مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتم رأة سيد برها فقد كفر بما أنزل على محمد وكقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض هذه أحاديث آيات دلت على أو سمت من فعل هذه الأفعال كافرا لكن هل هذا الكفر يصل إلى دردة الإخراج من دائرة الإسلام؟ لا ولذلك يسميه العلماء كفر أصغر لا يعني أن الكفر الأصغر جائز لا ولا يعني أن الكفر الأصغر هيئ لا ولكن بالنسبة إلى الأكبر سماه العلماء إيش؟ أصغر كفرا أصغر مثال ذلك مثلا أنت مع أخيك أنت عمرك مثلا خمسون عاما وأخوك الذي هو أصغر منك عمره عشرون عاما أو ثلاثون عاما نقول هذا رأيه سديد بالنسبة لمن بالنسبة للصغير ليس امتهانا للصغير وإنما بالنسبة للكبير هو رأيه ليس لا لي لا ليس على درجة رأي الكبير كذلك الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر أو النفاق الأصغر أو الظلم الأصغر أو الفسق الأصغر كما سئت معنا هذا ليس دعوة له وليس تهويا من أمره ولكن هو بالنسبة للأمر الكبير هو يعتبر أصغر من الأمر الكبير هذا ما يتعلق بمخترع سريع بالنسبة للدرس السابق وللدرس الذي يليه وبهذا الإنسان يعني إذا يعني اعتقد هذه العقيدة وآمن بها انحلت عنده إشكالات عديدة في مسائل الإيمان ومسائل الكفر. في حد إخواننا له سؤال على هذا الموضوع أو تعليق على هذا الموضوع؟ نعم يا مشير. شرب الخمر حرام مثلاً نعم لا لا لا لأن الخلود في النار أيها الأخوة الكرام لا يكون إلا للكافرين لكن مثلا إنسان شرب الخمر ولم يستحل شرب الخمر طبعا لو استحل شرب الخمر يعني إيش يعني لو اعتقد أن الخمر حلال يا عم الخمر حرام لا من قالك الخمر حرام الخمر حلال الآن هذا استحل الخمر هذا شرب أو لم يشرب الخمر حكمه كافر خارج من دائرة الإسلام لكن إنسان شرب الخمر ويعتقد أن الخمر حرام عليه حكم هذا الإنسان ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وقع في حرام عظيم هو آثم إلى درجة كبيرة لكنه لا يصل إلى درجة الخروج من دائرة الإسلام مثال ثاني إنسان يتعامل بالربا يعلم بأن الربا حرام هذا لا يصل إلى درجة الخروج من دائرة الإسلام مع أنه متوعد بالعذاب وبالعقاب من, دائرة من الله تبارك وتعالى لكن لو أن رجلا استحل الربا قال الربا مش حرام وإنما الربا حلال صرف هذا كافر خارج من دائرة الإسلام تفرق أيها الإخوة الكرام بين التجريم والتأثيم وبين ماذا وبين التكفير نعم يتوب عليه طبعا أي كبيرة أي كانت حتى الكفر إخواننا لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ليش؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا فالكفر يغفره الله إن تاب العبد من. وآية الفرقان أصلح من ذلك عندما قال الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلى هناك كفر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يجنون ومن يفعل ذلك يلقى ثالا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا الآن لاستثناء إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب فأي ذنب يتوب الإنسان منه لكن كما قلنا يا إخواننا يعني في المرة الماضية دققنا على قضية التوبة النصوح لأن البعض مثلا يسب الله تبارك وتعالى والعياذ بالله من هذا القول ومن صاحبه لكن يتوب على زعمه وبعد ربع ساعة يرجع للسبب هذا ليس صادقا في توبته هذا هذا فضلا على أنه وقع في الكفر من ناحية القول وقع في الكفر من ناحية أخرى وهو أنه مستهتر بآيات الله تبارك وتعالى مستهتر بشرع الله تبارك وتعالى هو يجعل كلام الله وسب الله أهوى الأمر بالنسبة له بعجة أنه يغضب سبحان الله يعني عند غضبك تتجرأ على الله يعني الأصل عند الغضاب أن تتوجه إلى الله وأن تطلب من الله تبارك وتعالى أن يذهب عنك يعني حدة هذا الغضب أما أن تتجرى على الله وأن تتجنى على الله بحجة إنه أنا غضاب هذا قول يعني يعني بلغ من السفاهة مبلغا عظيما نعم ما القول هو يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن هذه العبارة ما قولك يا شيخ في من قال بأن العمل شرط في صحة كمال الإيمان فقال الشيخ كلمة جميلة قال هذه طنطنة لا سائدة منها يعني علينا أن نبتعد عن هذه العبارات له شرط في صحة كمال الإيمان أو شرط في كمال الإيمان ننظر إلى العبارات التي قيدها أئمة الإسلام يعني ننظر إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وماذا قال؟ امن ننظر إلى كلام شيخ الإسلام ابن القيم وماذا قال؟ امن ننظر إلى أمة العصر مثلا الشيخ بن باز وماذا قال في هذه المسائل؟ أما شرط صح أو شرط كمال فهذا يوقع في خلاف لا طائل من ورائه. العمل لا ابتعد عن كل لا بد أن يأتي به لكن لو لم يأتي به ما حكمه؟ قل كما قال شيخ الإسلام هذه عبارة إما أن يكون مؤمناً بوجوبه أو لا فإن كان مؤمناً بوجوبه تاركاً لأدائه لم يترك الواجب كله متى يكون تاركاً لكل الواجب إذا لم يؤمن بوجوبه جحد وجوبه أنكر وجوبه إذا لم يؤمن بوجوبه ولم يؤده هذا ترك كل الواجب وهذا الذي يكون كافراً خارجاً من دائرة الإسلام نعم عميش نعم وهذه عبارات إخواننا دقيقة لشيخ الإسلام الإيمان المطلق يستلزم العمل الإيمان المطلق هو الكامل ولذلك أنا إيش قلت لكم يستحيل أن يكون إيمان القلب كاملا ولا يعمل مستحيل لكن إذا كان الإيمان ضعيف ممكن يكون ما في عمل لأن الإيمان المطلق معناه عند العلماء أو الشيء المطلق هو إيش الشيء الكامل طيب مطلق الشيء لا مطلق الشيء يعني أصل الشيء فرق كبير بين أصل الشجرة وبين غصون وفروع وثمار الشجرة الإيمان المطلق الكامل يستلزم إيش يستلزم العمل بد أن يعمل عشان يظهر الإيمان المطلق الكامل وهذا الذي يستوجب كما قال علماء دخول الجنة لكن مطلق الإيمان يعني ممكن يكون فيه معاه عمل وممكن ما يكون فيه مع عمل أصل الإيمان لأنه ممكن يكون ايش كما قلنا شيخ الإسلام يقول فإذا لم يعمل بجوارحه دل على ذل دل ذلك على إيش وإيش ضعف أو انتفاء ما في القلب إذا انتفى ما في القلب هذا إيش كفر. كافر لكن إذا كان ما في القلب ضعيفا مسلم إيمانه ضعيف جدا ومثلت لكم بماذا الإنسان في غرفة العناية المركزة حي ولا ميت حي لكن هل هذه الحياة تقوى على حركته وتحريكه لا وكذلك الإنسان اللي عنده إيمان ضعيف ولم يعمل بجوارحه عنده لم يخرج من دائرة الإسلام لكن هذا الإيمان لا يقوى على إيش على الانبعاث في الجوارح ليعمل بأعمال الجوارح نعم وعشانك يخبرنا في عبارة مسمعها من العوام لما من نقول للبعض صلي أو افعل كذا بقول لك والله يا عمي أنا إيماني كامل يقول له لا لو كان كاملا لظهر على وين على الجوارح وأعظم عمل من أعمال الجوارح إيش الصلاة نعم خليها هل لما نتكلم لما نيجي نتكلم على قضية الحكم بغير ما أنزل الله معناه تفهيم العمل الصالح كل أمر أمر الله تبارك وتعالى بزي مفهوم العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة أي قول يحبه الله ويرضاه أي عمل يحبه الله ويرضاه ظاهراً كان باطناً هذا عمل صالح وقول صالح عمل صالح أنت لو بدك تعد عمال صالحة يعني تتعب هذه التوبة النصوح العمل الصالح لا يعود إلى المشر الذي التي يعاملها. يعني الآن عمل الصالح. لا لا هذا كلام أنت يعني بتكون زي ما أنت قاعد قبل شوي في الدرس أنت أول الدرس مصح صحت بعدين غفت لك شوي بعدين صح صحت الآن. أنت بتكون لما جريت الكتاب نفس اللي شيء جريت الكتاب ونبت لك شوي بعدين صح صحت لك شوي. فأخذت ال ال ال. ما هو العمل الصالح إخواننا يعني أمر أمر الله به قولا كان أو عملا هذا الكلام الذي يذكره الأخبار الله فيه بتعلق بالتوبة النصوح التوبة نصوح أن يقلع أن لا يعود هذه التوبة النصوح التي يعني يترتب عليها فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات العمل الصالح هذا هذه التوبة النصوح <تصفيق> نعم وتاب توبة النصوح يغسر الله تبارك وتعالى وكلنا يعلم إخواننا الحديث الصحيح الرجل الذي أذنب ذنبا ثم تاب وعهد الله تبارك وتعالى أن لا يعود إليه ثم أذنب ذنبا عاد إلى هذا الذنب ثم تاب توبة النصوح صادق في توبته لكن الشيطان أغراه ثم, ثم, ثم تاب ثم أذنب ذنبا ثم تاب ثم أذنب ذنبا ثم تاب فقال الله له في بعد بعد ذلك افعل ما شئت فقد غفرت له يعني تنجح هذا ما في استفزاز آه ما في استفرخ إخوانا بين إنسان صادق في توبتي لكن يزله الشيطان مرة أخرى يندم يعزم أن لا يعود لكن يخطئ هذا ليس كالمستهتر اللي على الذات الإلهية توب واستغفر تاب واستغفر واحد حركش معه حارقش هذا مستهتر نعم وهذا المراد أن هذا الإنسان لأن يعني تحصل مع أي واحد فينا يعني يقلع عن الزم ويندم عليه ندما صحيحا ويعزم أن لا يعود ثم بعد ذلك يزل ويعود نعم فرق بين إنسان من البداية يعني التوبة يعني ما كانت مستوفية لكل شروطها نعم نعم لا يا أخوانا كل الدين حياء كل الدين حياء الحياء من الدين والحياء شعب من الإيمان وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حihat نعم صحيح ولاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تحفظ الرأس وما وعى يعني أن تحفظ العين عن نظر الحرام أن تحفظ اللسان عن نظر كلام الحرام أن تحفظ الأذن ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرأس وما وعى يعني كل أدوات الوعي وين موجودة؟ الرأس حتى لو كان السؤال فيه خجل فلم يمنع الحياء نساء الأنصار أن يسأل عن أمور دينهن فرق بين السؤال وبين للهزأ والعبث واللعب أما السؤال الشرعي ولو كان يخواننا باب الحيط باب موجود في كتب الفقه هذا أمر لا يمشيره أحد والنفس وما والنفس والنفس وال... فيها حياء هذه المسائل نعم ما فيها خجل هي فيها حياء لكن ما فيها خجل في فرق يا أخواننا الآن احنا نتكلم على أصل المسألة هل كفر أو عدم كفر لكن تطبيقها على الشخص هذا بيختلف يعني مثلا ممكن الإنسان يستحل أمرا من الامر الأمور منقول عنه بشكل عام أي إنسان بيستحل أمر من الأمور كافر لكن ما منستطيع نقول فلان ابن فلان كافر إلا بعد ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانع التكفير ومن موانع التكفير التأويل الصحيح ومن موانع التكفير التويل الصلاة. ولذلك العلماء يذكرون قاعدة وهي ليس انتبهوا لها. ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. مثال ذلك نجيب مثال. معاذ ابن جبل رضي الله تبارك وتعالى عن في يوم من الأيام رجع من بلاد الشام. لما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ سجد للنبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا قبل شوي السجود لغير الله عقمه كفر عمل يخرج من دائرة الإسلام طب هاي صحابي جليل سجد للنبي صلى الله عليه وسلم هل هو كافر لا ليس كافر فعله متأولا لأنه معاذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعلم أهو أعلم الأمة بالحلال والحرام. طب لماذا فعل فعل متأول رأى أهل الشام يسجدون لعظمائهم فظن أن هذا جائز في الإسلام فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له الله عليه وسلم ارفع رأسك فلو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إذن هذا, هذا الفعل كفر لكن هل كان معاذ كافرا لأنه كان متأولا لفعله مثال ثاني القصة التي حصلت مع لا حاطب مش متأول حاطب ليس متأولا حاطب ليس متأولا فعله وقوله ليس عن تأويل هو يعلم أنه خطأ وفعله هذا انتبه لهذه القضية هذه عليها كلام طويل لا تقول إن حاطبا رضي الله عنه حاطب النبي بلتع في موالاته الكفار كان متأول لا هذا خطأ لأن المتأول لا إثم عليه وبالتالي مدام لا إثم عليه لا يحتاج إلى حسنة بدر لتمحوا له ما فعل إذن ليس متأولا كما يقول لماذا بن حزم وغيره من العلماء مثال ثاني على أن الإنسان ممكن يصدر منه الكفر لكن لا يكون كافرا الرجل الذي لما مات قال لأهله إذا أنا ميت فحرقوني ثم اسحقوني ثم انظروا يوما شديد الريح يوم فيه هوا كثير ف أنثروا نصي في البحر ونصي في البر. الآن الشاهد. فوالله يقول لأولاده. فوالله لان قدر الله علي لا يعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. الآن هذا ماذا فعل؟ شك في قدرة الله. إيش حكم الشك في قدرة الله؟ كفر. مش من, من أقسام الكفر الأكبر كفر. الشك شك في قدرة الله. جمع الله تبارك وتعالى هذا العبد. وقام العبد بين يدي الله تبارك وتعالى وقال الله له يا هذا ما حملك على ما صنعت ليش انت قلت لولاذك هذا القول وأمرتهم بهذه الوصية فقال يا رب خشيتك انا ما عملت عملا خيرا فخفت ان اقف بين يديك وان تحاسبني فغفر الله له هذا القول حصل منه نتيجة لجهله وخطائه اذا هو وقع في الكفر لكن الكفر لم يقع عليه هذا أمر مهم أيها الإخوة الكرام. آخر سؤال. لأن المسألة الكلام حي من. آخر سؤال. قلنا. عند الأخ. نعم. أنا إخواني بقول دائما الشاب الناصح الذي يبتغي بنصيحته وجه الله تبارك وتعالى لا يعد عددا. يعني انصح مرة ومرتين وعشرة وعشرين لعل الله تبارك وتعالى في آخر مرة يجعل القبول عند هذا الذي نصحته ولا سيما إذا هذا الإنسان لم يظهر العناد وإنما يعني كان الأمر عن جهل وعن تأويل وعن وعن لم يظهر العناد والاستكبار ورد ما تقول فاستمر في النصيحة واعلم أيها الأخ الكريم أنك مأجور بذلك ولك الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى من كبار السن أو من غير كبار السن لأن قد يصدر البعض من ألفاظ شركية ألفاظ كفرية استمر في النصيح هذا الأمر الأول وأختم بأمر مهم وهو الأسبوع القادم يا أخوان يوم الخميس ما في درس راحا ما في درس يوم الخميس القادم الخميس الذي يليه إن شاء الله إيش يعني بيكون في درس أود التنبيه إلى أمر نحن عارفين إخواننا أن بعد العشاء كما قلنا سابقا الأمر شاق. يعني نحن نعلم أن الأمر ليس هينا نحن نعلم أن الأمر ليس سهلا فيه, فيه شدة وفيه مشقة فيه تعب على الإنسان لكن إن احتسب هذا فسيهون عليه الكثير والكثير كما قيل لبلال رضي الله تبارك وتعالى عن كيف صبرت على رمضاء مكة لما كان يعني يجد من الألم ومن الشدة ما يجد فقال مرارا ما مجلس مرارة العذاب بحلاوة الإيمان فغلبت عندي حلاوة الإيمان. إحنا نريد منكم الصبر والتصبير. يعني ثلاث أسابيع وبعد ذلك بصير الوقت إيش يعود يعني إلى ال فترة العشاء. فنرجو منكم الصبر والتحمل وكله في ميزان حسناتكم. اليوم الخميس القادم ما في درس. لكن الخميس اللي بعده بدنا يكوت وتقولوا للي يعني تعبوا وتقاعسوا نوعا ما انهم يعاودوا يا إخوانا يشدوا حيبوا يجدوا حيبوا <تصفيق>